كيف يقول للمشركين عهد عند الله واندر رسوله الا الذين اعتنوا ثم عند المسجد الحرام فما تَقوُمُ لَكُم أَمَ اسْتَقَامُ لَكُم فَاسْتَقِيمُوا لهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَنكِين كَيْفَ وَإِنْ يَغْشُ رَعَ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا ولا يرضون كان بأفواههم وتداب قلوبهم واكثرم فاسقون اشتروا بايه إِنَّ اللَّهَ فَاَمَنَ قَلِيلًا فَصَدَّوَعَ لَا يَعْبُدُ قَوْمٌ فِيهِ مُنِ إِلَّا عَلَامِمَ وَأُولَئِكَ هُوَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و... وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَفِي أَمْنٍ أَيْمَنَنُ قاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا يامن أَلَمْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَذَبُوا أَيْمَانَهُمْ وَمَكَرُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُوَ بَدَؤُ كُفُورٍ أَوْ لَمْ يَرَوْا اتَّخَشَعُونَ نَغُم فَاللَّهُ أَحَد قُلْ أَنْتَ خَشَعُونَ إِن, إن كُنْت